وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله في الغيب والشهادة فإن المتقين هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا خلقت الجنة والنار ولا أرسلت الرسل وبعثت الأنبياء وأنزلت الكتب ولا أقيم علم الجهاد إلا من أجل التوحيد وتحقيقه وتقريره في النفوس والقلوب التوحيد التوحيد أعظم الحقوق التوحيد حق الله الأعظم على العبيد وصراطه الأقوام وأول دعوة الرسل ومفتتح خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكل دعوات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام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 ويحذر من الشرك وأنواعه ووسائله ثلاثا وعشرين سنة في مكة والمدينة ما فتر عليه الصلاة والسلام ولا توانى ولا استكان وهو يقرر التوحيد ومسائله بأساليب متنوعة في كل خطبه ومواعظه ومجالسه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبدأ عليه الصلاة والسلام بشيء في دعوته في مكة إلا بالتوحيد وكلمته الكبرى لا إله إلا الله صدح بها في شعاب مكة ووديانها وأعلنها في محافل قومه ونواديهم وعرضها على وفود الحجيج والقبائل داعيا إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده قصدا وعملا ومخاطبا بها الملأ من قريش فكان جوابهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أيها المسلمون في المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وأوصاه بوصية عظيمة يجب أن تكون نبراس الدعاة والمصلحين أوصاه بأن يجعل التوحيد أولى الدعوة وأساسها وروحها وعمادها فقال له عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله وفي رواية فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبت عند أحمد وأبي داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن التوحيد بداية الإسلام وختامه وأول الدعوة وآخرها والقرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو دعوة إلى التوحيد وتحقيقه وتربية للعقول والقلوب على حقائق التوحيد ومعانيه وأمر بلوازمه ومقتضياته من أحكام وتشريع وأخلاق وآداب ومرؤات وبيان لجزاء أهل التوحيد وإكرام الله لهم كما أن في القرآن العظيم التحذير من الشرك التحذير الشديد من الشرك وصوره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالقرآن العظيم الذي هو عهد الله الأخير للبشرية كله حديث عن التوحيد وحقوقه وواجباته ونواقضه فلا عجب إذن يا مسلمون لا عجب إذن ولا غروة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 بكل ألوان العبادة والتوجه إليه سبحانه وحده بالقصد والعمل ومعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله فتنجذب إليه الأرواح والقلوب تنجذب إليه سبحانه الأرواح والقلوب وتقطع التعلق بمن سواه كائنا من كان وتتحرر النفوس من عبودية الشهوات ورق الشبهات وأسر المطامع والأهواء وتتخلص القلوب وتتخلص القلوب من الخضوع للمخلوقين والعمل لأجلهم رجاءً وخوفًا وطمعًا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 فإذا سأل فإنه لا يسأل إلا الله وحدا وإذا استغاث فبالله وحدا وإذا توكل واستعان فعلى الله وبالله وحدا لا يرجو إلا الله وحدا ولا يخاف إلا من الله وحدا ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى ولا يوالي ولا يعادي إلا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى إن التوحيد يا مسلمون تسليم واستسلام لله تعالى وخلع وقطع لكل شهوة تخالف الأمر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 وسلم من تخبطات الإلحاد وآلام البعد عن الله وشقاء النفوس التي لم ترضى بالله ربا وإلها ومدبرا حكيما وفي خطاب مؤمن آل فرعون عبرة وأي عبرة حين نادى قومه فقال ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 الحمد لله البادئ بالمنن والنعم أحل على أهل التوحيد رضوانه وألوان الكرم وتوعد من عاند التوحيد وناقضه بأصناف النقم وصلى الله وسلم على السراج الأنور والميزان الأكبر صاحب المجد الأشم وعلى صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان الحاملين مشاعل التوحيد في دياجير الظلم وبعد أمة الإسلام إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا أزكى ولا أعدل ولا أزكى ولا أعدل منها كما أن الشرك هو أخبث الخبائث وأظلم الظلم وهو طارئ ودخيل على البشرية الشرك طارئ ودخيل على البشرية فقد خلق الله عباده حنفاء على ملة التوحيد وأخذ من آدم عليه السلام وذريته الميثاق على أن يوحدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئا فكانت البشرية من بعد آدم عليه السلام على التوحيد عشرة قرون كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حتى اجتالتهم الشياطين وأغوتهم ففسدت فطرهم وعقولهم وخرجت أجيال من البشرية من عبادة الله إلى عبادة الكواكب والجن والشياطين والقبور والمشاهد وأفسدت عقولهم, عقولهم لوثات الشرك والإلحاد والخرافة والأفكار الضالة والبدع المضلة وخاض كثيرون وخاض كثيرون في آراء ونظريات وفلسفات وكلام وجدل عقيم لا طائل تحته وكره أناس الحديث عن العقيدة كره أناس الحديث عن العقيدة وألصقوا بها أفكار التطرف والإرهاب واستكثروا العناية بها والحرص عليها تعلما وتعليما ودعوة فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وما علموا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 السياج المنيع للأمة من كل حراف عقدي وفكري أو تحلل سلوكي وأخلاقي إن منهج العقيدة الصحيحة هو العاصم بإذن الله من قواصم الغلو والتطرف والتفجير والتكفير التي نتج عنها سفك الدماء البريئة في المساجد وغيرها وتكفير المسلمين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 ومهما ابتغت الأمة مهما ابتغت الأمة الوحدة والاجتماع والنصر والتمكين فلن تبلغه, لن تبلغه إلا بتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد وتحقيقها قولا وعملا وسلوكا ومنهجا وحينها يفتح الله للأمة أبواب النصر والتمكين والعزة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن الفكري لهم الأمن العقدي ولهم الأمن الفكري والنفسي والاجتماعي ولهم الهداية التامة لكل ما يحقق لهم مصالح دينهم ودنياهم وإذا أقامت الأمة حياتها ونظامها وإعلامها ومناهجها على التوحيد وحقائقه ومحكمات الشريعة وجعلتها منطلق التربية والحضارة والرقي فوالله الذي لا إله غيره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 حجاج بيت الله الحرام إن شرائع الإسلام القولية والعملية مبنية على أساس التوحيد إخلاصا لله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلما عظم التوحيد في القلوب قامت الجوارح بفعل الشرائع بقوة وثبات وانشراح صدر وإن من أجل من أجل وإن من أجل العبادات التي تتجلى فيها حقائق التوحيد ومعانيه ودلائله عبادة الحج عبادة الحج التي ستظلنا بعد أيام بإذن الله تلكم العبادة العظيمة تلكم العبادة العظيمة التي تزخر بالدلائل والبراهين على التوحيد ومناسكها وشعائرها آيات بينات ودلائل باهرات على العلاقة الراسخة بين التوحيد والحج حيث إن من أعظم مقاصد الحج وتكراره كل سنة إعلان التوحيد اعلان التوحيد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 ما خاب عبد سألك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ثم صلوا وسلموا على سيد البشرية وهديها وسراجها المنير فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه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 وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن سائر أزواجه وذرياته وصحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المسلمين المظلومين المشردين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخوانا المجاهدين المرابطين على الحدود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 اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا ربنا تقبل توبتنا واغصل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسد ألسنتنا واسلوا السخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين